الذين ينادونك من وراء الحجرات أثرهم لا يعقلون ولونهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ااءكم فاسق بنبأ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا لا تصبحوا على ما فعلتم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 اتيكهم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فإن بغت إحداهما على نخلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أي لا أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ وَلَا نِسَاءٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ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 كَرأُ ف وَجَعلنكُم وَجَعلناكُم, وجعلناكم شُرُدَو وَقَذَ إِلَ للتَعارَفُ إِ أَكْرَمَكُم عدَ اللهَّه أَتْقَاكُم إِن اللهَّه عَليمٌ خَبير قَاتِناَ رَابُ آممَن إا قَُّمْتُ قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم